الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم. Siratul Ladin anamta عليهم, tidak melulu, bagaimana Allah? Alhamdulillahirobbilalamin, Al-Rahman Al-Rahim.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Al-Fasa gerai oleh Sira poured alive Al-Fasa maior Al-Fasa Al-Fasa al مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الزراط المستقيم زراط الذين أنعمت عليهم yang tidak diharuskan kepada mereka, dan kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahman al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 Wail yang mazmub عليهم وَالْضَالِّينَ الحمدُ لله ربِّ العالمين الرحمان الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين